بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقنون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم Aferna adverbu ankomu الذكر safhan an kunntum qawman musrifin Wokam arsalna min nabiin fi al-awwalin Wama yakti him min nabiin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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِمَا يُنْعَمُ بِهِ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جَرَضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا ان وجدنا اباءنا على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 على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشقين فبأس القرين ولي يا فعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأ أنت تسمع الصمم أو تهد العمي وما كان في ظلال المبين؟ فإنما نذهب النبك فإننا منهم تقيمون أو نري النك الذي وعدناهم فإننا عليهم مقتدرون.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 وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُونَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُ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 الاخ اللاء يوما اذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنوا الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين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 وتلك الجنه التي اورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكل ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا mengonena عنهم وهم فيه dan وما saya ولكن كانوا ini. dan memandai orang yang meny puQuran dan hanya memiliki pen kita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 ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء